بليفاريتس <والمتبع منشوف> <rivalry> يعني بليفاريتس يعني inflammation في الليد مارجن كوان؟ قلنا البليفاريتس ده قلنا البليفاريتس او inflammation في الليد مارجن ممكن يجي هنا <okay>. anterior to the gray line نسميه anterior peripheral قلنا الانفلاميش ممكن يجي هناك behind the gray line نسميه posterior peripheral حيثة منباتل بدانا نشرح في anterior ولكن في الاسفل بلغه العين هي عمله الاشهر وابيع المتابعه السمينه هي مسفل بلغه في هي عمله الاسفل بلغه العين العين هي هي هي هي هي هي هي هي طيب النوع هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هو في في منطقه ايه في منطقه الانجل او في منطقه الكانساي دايما الاورجانزم اللي بيجي هنا في الحته الزرقا اهي اورجانزم مشهور قوي ده بتاع العفن اورجانزم اسمه موركس اجديمفيلد ديبلو باسيلا مش اي اورجانزم هنا انا اتحفظ موركس اجديمفيلد ديبلو باسيلا ماله بقى الاورجانزم ده الاورجانزم ده بيحب يجي في منطقه الانجل يعمل ايه قال لي وده الاورجانزم وصل هنا جزا جزا في منطقه الاكل ده بروتيوليتيك يا احنا نتكلم عن نوع من البكتيريا بتيجي في منطقه الانجل دي في منطقه الميديال كانسس اند انترال انت كانسس بنسميه اللي بيحب يجي في المنطقة دي يا جماعة اسمه موركس اجينفيل ديبلوباتي ماي ده له خصائص بقى إن هو بيطلع في هذا المكان بروتيوليتيك انزايم البروتيوتاك انزايم تهربت للمنطقة دي تعمل لي ماتوريشن يعني مربدا يعني تعمل لي اورس كبيره يبقى بيحصل هذا؟ ان هذا الاورجانزم بيطلع بروتيوليتيك انزايمز هذه البروتيوليتيك انزايمز تعمل لي ابيثيليال ماسري خلاص توقع العيان يا جماعة عنده اولسر هنا يشتكي من ايه بيقولك دلوقتي النيرفز بتاعه المغطه إيه؟ قال لي بقى, انت بقى من إيه؟ فيها إيه؟ سؤال العين زي ولأكثير رموش بتاع، أحسد إن المنطقة دي والمنطقة دي ما فيش فيها إيه، ما فيها رموش، بقول بلا، ما فيش حاجة اسمها هنا فولينج أو بلايش، فقط بيشتكي من إتشنج، لان الإنزيم اللي طلعت هنا عملت إيه النورفيس بتاع الأزرق، إكسيبوزر أوفر ذا النورفيس يشتكي من بيرلينج سينسيشن، لإن حتى لي فيها ألسنة، واللي حتى لي فيها ألسنة، صحيح بيقولك ان في هنا في المنطقة دي خلايا اسمها قبل السيل، هذه قبل السيل من الانفلاميشن دي افتر ريتيشن وهايبر سكريشن السيتو بايت سكريشن ايه الاكيشن دي بيبقى لونها أبيض وبتبقى عاملة شبه الرغاوي اسمها ايه الرغاوي دي ما هو وايت فوم ديتشارج انا هسالك هي دي الوايت فومي ديتشارج بتطلع منين من, من الجوبل سيلز اللي فيها ايه اللي فيها انفلاميشن يبقى فومي فوم ديتشارج بتطلع من الامبلند جوبل سيلز لما نحط عينها هنلاقي ايه هنلاقي المنظر ده هتلاقي ممطه الانجل بتاعها جله هايبريمك ومتريده ومتهربده كده شايفين الابيض <تصفيق> ده الويت ايه الابيض ده ده الهايبريمك الوايت كومنت تشارج هذا العين اهو بنصيه الانجل اوف ذا زي ما انتم شايفين هايبريمك وممكن يا جماعه ممكن الاقي هنا فيشرز في يبقى لو بصيت على العين هلاقي منطقه الميديال كانتس ومنطقه اللاترال كانتس هايبريمك متريد ممكن وممكن فيها ايه زي ما انتم شايفين فيشرز في <سؤال>, ايه الكومبليكيشن اللي اتعرض لها العيان ده ايه الكومبليكيشن اللي اتعرض لها العيان ده احنا اتفقنا يا جماعة ان الاورجانزم ده هو اللي بيجي هنا اسمه موركس لو وصل لحد القريه بيعمل ايه خدنا كلام ده في قلنا الاربانيزم <تصفيق> اللي جينا هو اللي اسمه موراكش اجد فيه دي بيبلي واسد لو وصل لحد الكورنيا بيعمل نوع معين من انواع الكورنيا الارثة لو مش قوله تقوله ااتميكال <تصفيق> هايبوبيل ارثة يبقى لو وصلنا لحد الكورنيا بنعمل ااتميكال هايبوبيل ارثة يقولك جهي لحصل انفليميشن في الانجل اوزاليد يحصل انفليميشن وراه بنفس المكان بس من وراه فيه كونجاكسايبورت يحصل انجلر انجلر مش بقى انجلر كونزنت باي بايت كل حصل أنجلر مع انجلر كونزنت باي بايت بنويهم مع بعض بنسميهم انجلر بليفرو خلاص لو ممكن يحصل انجلر كونزنت باي بايت ساعتها المارج هنسميه كده على بعضه انجلر بليفرو كونزنت باي بايت هنا ممكن يبقى لما يلحم يلحم بايه زي ما انت زي ما انت كده يلحم باي بوز ايه مارج حاصل لهم لذى اف بعض. بص عليا، سوصل اي ليد مارسين يلجأ بعض كده. المرض ده اسمه انكيلو بليفرون. انكيلو يعني الهيجة. بليفرون يعني ليد. يعني التوء اي ليد لذى اف بعض كدوه. شايف؟ تهد الانجولار بليفرين تعمل ايه؟ التوء اي ليد احصلها في هذا المكان. لذى اف بعض. اسمه ايه بقى؟ انكيلو بليفرون. هاريكم انزل تاني. شبت الست دي؟ منطقة اللاترة الكنسس هنا فيها ايه؟ هنا وهنا فيها تدهيش. الحتة دي تقفل. الستة دي فاكية بتحاول بالكوش لتعمل ايه؟ على السلسة معاديك. يعني الحتة دي ااكنها ايه؟ ااكنها مستوى حتش فاع طبعا. ماشي؟ بقى في الكورونيكيز لو اللد لزق في بعضه نسميه بقى يا جماعة نسميه 1 كيلو بلسة. طب ايه العلاجة؟ عندي شوية مشاكل. عندي أورجانيزم ايه؟ Organizm lekinował, organizm kierunki, że było zetracyjne ojcie. Organizm lekinował, że nie ma proteolidów i związał. Zwłaszcza, że związał z tym, że związał z zęk, że związał z zęk, że związał z zęk, że związał z zęk, że związał 0,5% zęk, في المنهج قبل كده الزنك تلقيط 20% فاكر على صح لكن المره دي الزنك تلقيط نص بنستخدمها في ايه عشان اوقف ايه وايه هنا توقف الايه الانزايم فينا التا فينا التا اي عثر ممكن عليها بحط ايه مس ازرق يعني كانتي بايوتيك تو بريفنت سيكندري خلاص بيقول لك في شكوى العيان ان العيان بيقول يا دكتور مزان دي دي وبهريها يعني موضوع أو او الاتشنج اللي أنا اللي انا كلام ده لا ده بيكتب العيان هنا جامد هنا جامد طب عشان ممكن ادو إيه ايه ممكن ستيرويد عشان موضوع الهيدج انا بعم ان ليه ما حدش ليه يعني جيب بمنطقه الايه انا ده جيب في منطقه هنا في اجابه واي انجلر ليه ده, ده كان يعني الاورجانيزم ده بيحب يهرب من الايه؟ من البتير فيلم بيجي نقوم في المنطقه دي والمنطقه دي عشان نبتير فيلم هنا قليل طب هاش عجيشني يا دكتور ان البتير فيلم قليل في منطقه الانجل افضل انا اسألك السؤال. لو انت جبت طبق وحطيت لسي ميه اكتر فيها مية. حتة فيها مية هي. كذلك العين, العين, العين هي. اكتر حتة فيها دموع فين هذا الارجنزم يجي في منطقة الانجل ليه؟ لان منطقة الانجل فيها اخبار الدموع يا جماعة بقى؟ فيها رلاتف تير بالفشل كمية الدموع في منطقة الانجل قليلة ساكنة الارجنزم بيحب يجي في منطقة الانجل ماشي؟ طيب اسألكم سؤال اتأكد ان انتو فهميني ايه طولة البرد بتاعي لسكمل في حالات الزيروزت ولا لسكمل لو العيان عادي دموع غلط. الأورجانيس بلا بيجي بيهرب من من الضبوع المرة هذا المرض كون كرس كرس جداً مع أنك تعرفه ذات الامتحان أو في, في, في عياتك وإنفقائك ما تفكر كلاس مني عشان لو متعب بصره مرح اللي عندي يقول لك آه لسه بجي الزناعات بتاعتي العين سواء جيه أو سواء خلاص. هيسالك في الامتحان الاورجانزم المورا بتتعمله اه يعني الست اللي دي بيعمل ايه في الكونجاكتايفه يا بيعمل ايه في الكورنيا يا ابني اللي بيعمل في بيعمل من من مشهور ايه هي في خطف لا يوجد خطف لا يوجد خطف زيرو يوجد خطف لا يوجد خطف هي يوجد خطف لا يوجد في لا برضو خطف لا يوجد خطف لا يوجد خطف لا يوجد خطف برضو يوجد خطف في يوجد يجي في الانجل يعني عايز اقول لكم ديجي في الدب كله لا لو قلت الكلام ده في الامتحان هيز على اذن خلاص تعال ناخد بقى المرض الفظيع ده وانا ليه قصة هنا يعني عايز احكيها لكم لطيفه قوي العيان ده بقى يا جماعه عنده أمل أمل على الليد مارش اسمه ايه المرض ده هو برزيتس في الليد مارش على الليد مارش زي بيجي الأمل في الشعر عارفين الموضوع ده ممكن يجي فين على الليد برجساتس او لو امل في الشعر او في الليد مارش في اي حته انفيكشن ولا انتستيشن انتستيشن يبقى المارك بتاعنا عباره عن انتستيشن اوف ذا ليد مارجن باي بيوبيك لو حيقلل قبل نوعين انا في عندي قمم بيجي في شعر الدباب اسمه هيد لو وفي عندي قمم بيجي في شعر العنق اسمه بيوبيك لو طبع مين فيهم اللي يوصل لليد مارجن بيقول لك الامر بتاع الدوغه محتار تحركش يعني يفضل في لكن الأل اللي بيتفسح بالليل وانت نايم يطلع من شهر العانه يتفسح في جسمك كله ويجي على الليد مارجن هو ايه هو البيوبيك لاوز تبقى المرض بتاعنا كومن مع البيوبيك لاوز وراه مع الهيد لاوز خلاص طبعا هيجي من المرض ده يا جماعه لازم العيان يكون معفن عندك انت من ما بيتحمل اه ممكن العيان يكون معفن او كده بس غالبا غالبا اللي بيقولوا المرض ده يا جماعه يبقى مش عندي مثلا معتقل بقى له 20 سنه شافش الميه فمعاك لا إله إلا الله يعني لما تشوف حد يعني... عايز اقول لك على حاجه عيان معفن مش معفن ده عيان تحترمك من كل الدكاتره وجالك يبقى انت لازم تحترمه مش عشان عيان عنده أمل في ريموت تطرده ماشي يا جماعه اه اه لابد ان الاخ من المجاهدين فرض <تصفيق> <تصفيق> <دي القرنة. تصفيق> <تصفيق> كده روح معايا معايا يعني ايه احترموا العيانين حتى لو فيه كفاه للعيان سبب الدنيا كلها وقال لك انت كفايه عندي على خلاص يا جماعه العيان مجلبان ده الطريق ده تستيجي من ايه؟ تستيجي من ايه؟ طبعا ما بيهرش كله بيهرش في مارج اللي هي بها من ايه؟ من Generalized Etching دي شك واحدة العياني طب لو انت فحصوا بقى لو انت فحصوا بقى لو انت فحصوا بقى تبصوا على ديد مرجل كباية ايه؟ تلاقي شعر كده وقت، وتلاقي بيض الام بس الام لا يا مقيمة، عارفة انها معوضاتك هنا كده وصارت بيضة بيضة ايه؟ اطوع الامنيه بتثبت البيضه في في الرموش بقول لك بقى ال كلاين ال كلاين سيمنت سابشن بمواد لاصقه ال دكتور شرط لو انت عايز تعمل لوشن لهذا الاكس يعني دي نفسك عايز توقع هتستخدم لوشن يتخلي عن الفل يقتل رموشه بلوشن ايه اسيديك يبقى لو انا فحصت العيان لو انا فحصت العيان هنلاقي النفس، النفس اللي هي بيض الأم بيض الأم لونها ايه؟ البيضة دي تبقى لونها اسود لا، بيبقى لونها فادح بيبقى لونها جريش او بيبقى لونها وايت او بيبقى لونها بيرلي بيرلي يعني مدلألة خلاص؟ وهذه البيضة إيه؟ سيمينت تولها لاشروت متثبتها في اللاشروت دي يا جماعة بالكاوين سيمينت طبسا حاسك حلو بقى ممكن تلاقي الأملاية شخصية عنيد مارش <تصفيق> <تصفيق> اه؟ لاي الأملة شخصيا على الليد مارجنس كده ده مين؟ ضبيد ده الأملة قلنا لونه لونه لونه في حاجات لونه بيرلي هذا ضبيد الأملة ممكن الأدل. الأدل على الليد أنا كان عليها ليه علينا كويس وانت مش واخد كويس وبص كده انت عارفين الجهاز اللي بيكبر عين فبص لقيت واحد وهو ماشي اه والله ما شفتش المنظر ده المره في حياتي انا ما عادي زي اي حد دكتور كده ببص لقيت جوه ما شفتش ببص لقيت ابناء هنا الاثنين كده اه والله هنا مش أخ... قابلتني بقى مش هتقول لي العيانة ايه؟ الع... العيانة او العيانة كده الدكتور عندي ايه؟ لا انتهاب جد ايه انتهاب ساب و حضرتك طب تقول لها ايه دي؟ لو وزينها انت مأملة في رموها بشينا مأملة مين يا حيوان مش هتحصلت عن يعني يعني الوضع يعني فانا يعني ايه الوضع صعب اللي بتقول لي العيانة انها عندها قامل في الرموز ايه؟ تقول لها مرزيتك بالفرق. نعم ايه؟ قلت لها انت ومش عارف وش ايه لما دميت بقى؟ هو في يعني مش في مش عارف يعني وصلت لها او باخرى ايه وايه من العين دول مش قلتين يعني مش هم ازاي خلاص طب ازاي بقى انا عالج دي بتاع يا جماعة ممكن ايه؟ لوشن أصدق طب عشان أقتل الأورج عشان أقفل بنستخدم مرهم اسمه اكسيد الزئبق الأصفر أكسيد الزئبق الأصفر يلو أكسيد اوف أكسيد وهنا أكسيد سؤال خلي مرهم ربع ليه قولك عشان المرهم يغطي الأملاية ومن الأملاية الخانة يعني غير إن المرهم هيقتل الأملاية كميكاني هيقوملها إيه؟ هيخنقها ميكاني شو معاي؟ يبقى ليه سيكا بليكيشن ليه سيكا بليكيشن نكتب له طبعاً تصفوكيت زالارفا عشان أخنقها تصفوكيت زالارفا طب ماشي يبقى ليه حط ربع الأمبوبة عشان أعمل إيه بالأملاية؟ سأخنقها كويس واحدة عملتول كل ده ومش راضي خير فبصوا بصوا العلاج بقى لطيف بصوا كده ما نروح قطع الرموش دي وقتا بالبيض بالأمن خلاص بقى العين خف يبقى ممكن اعمل اعطى على الرموش بالبيض بالأمن كان ده فيه الريزستانت كده هنا بقى دي سؤال هتقص الرموش دي ازاي؟ اصنان ازاي؟ ازاي الخلاق هتجيب مقص كده تقص الرموش كده؟ هيتنظر عليك هتتعجب ازاي تقص الرموش دي؟ من غير مغير ما تساعده ي... الدكتور ما يجي له عدوى ازاي نحط عشان نعم او اي حاجه كده و... على ايه تسلينه خلاص لا على المرض يعني اجيب المعصم كده برافو عليك والله شاطر اجيب المعصم واقطع على المعصم من هنا ومن هنا مره او اثنين واديني قص بيه ليه عشان اقص الرم... الرمش يلزق الفيديو يلزق انت يا جماعه يبقى الزهنة أقص الرموش من غير ما يجيني عدوى أحط بازلين أو قوينت من على تعالى على عموة، ده سؤال شاهدون فيه سؤال ثاني بقى ده العلاج الأذيب، أحدث علاج للبرازيتك بالفراج أحدث علاج للبرازيتك بالفراج مرهم اسمه بتروليام جيلي هذا المرهم بتروليام جيلي أمزي يعني بيشل الأملاك بيعمل لها فرالس مولون فطنطن الكلام ده قال لي ايوه يعني الاملاء لو بقت برالايز يعني مش هتتحرك يعني وكده ما هتفضل موجود ايوه لو بقت برالايز مش هتتنفس هتتخنق هتموت يعني يبقى احدث علاج للبرازيتك بالفرايسيس هو مرض اسمه بتروليا منجيلي هذا البتروليا منجيلي اندي بيعمل جنرالايز برالفز الاملاء وتموت خلاص خلاش بتروليا أنتي كولينستريز بيعمل دراجز للأملايا. طبعاً لما بقول بقولهم في الأملايا ما تعرفش تتحرك ما تعرفش تحضر الأكل خلاص بقى. لما يحصل لي إيه؟ لما يحصل له ورلد. آخر بالفراتش الأدرج بالفراتش. ده بيجي للبنات اللي بالأدرج بالفراتش ذا ده. الأدرج خليكم معي. إخو الكتب خليكم معي. الألوان بالفراتش. يجي للبنات اللي تستخدم بعد كوزموكس. يعني بتستخدمها ما سحبت قال لي الايلاينر والاي شادو الحاجات القوانطه دي عارفها ايلاينر والاي شادو بس اللي هي رخيصه الثمن هتستخدمي كوزمتكس يبقى في شرطين اول شرط طبعا في البيت طبعا اللي هي مش فاهمه الكلام دي ثاني شرط الكوزمتكس تبقى من النوع ايه مارجن خلاص لأن لو استخدمتي كوزمتكس من اللي هي رخيصة الثمن هتعملك لك ايه الجلد مارجن تعمل لك ايه الرجيك بلسات حللنا البنات مش لازم السعر يكون كوزمتك ممكن تكون حدثة أطرة عندها حفظية من الأطرة دي زي مثلا أطرة ايه؟ أطرة أطربي طب ايه الحال في الكوزموتيكس وفي أطرة الأطربي اللي عاملين الالرجي باليفاريس طبعاً لما نعمل فيهم ايه؟ هو أسمن صلوة شون أضيع الالرجي باليفاريس أحط أطرة ايه؟ أطرة استيرويد دي أكل نوع عندنا من الانتيريور باليفاريس فضلنا مين من هو انكلف الباليفاريسة؟ فضلنا الـ وهم من الأملة هتتشاهد أنا البصيرة بالفرائض هنا تيجي هنا. فكرة هنا يعني في ثلاث رقم واحد. رقم اتنين رقم ثلاثة إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل مش عارفين ايه ثابت وفي دي بطلع secretions دي كتير يعني كل السراب بتاعنا هو excessive secretions من الموبوميان جلانت الموبوميان جلانت بطلع secretions كتير والsecretions دي لما تبقى كتير يا جماعة تحرق الليد تعملي تعملي Inflammation في الليد ومن ومالعين بقى يشتيك من ايه؟ الليد مارشن بتاعه يبطل يهرش في الليد مارشن حالك تفعص الليد مارشن تلاقي ايه؟ تلاقيه هو يبرامك طب السكرتions الكتير دي, دي انا هشوفها ازاي يعني خدنا شكل العيان هيور في الليد مارجن بتاعه طب دي كتير ظفه ازاي حضرتك هتبص على الليد مارجن تلاقي الوضع زي ما انت شايف كده كل التكفين ده ده هو, هو, هو, هو الليد مارجن اللي فوق دي الايه اللي فوق الرموش بص هنا كده هتلاقي عند الاوبننج اوف موينج جلاند نقط ايه نقط زيت هتلاقي الاوبننج اوف موينج جلاند مضغطيه بجلوبيولز اوف ايل خلاص باينه ولا مش باينه باينه يا جماعه ولا باينه مش عايز مع الصوره الثانيه بقى لا؟, لا مفيش فايده يبقى هنلاقي الorph of homogland discovered by glufiol of oil طب السكريشنز الكتير دي يا جماعه ممكن ياخد والله دي سكريشنز جوه كتير جدا ممكن السكريشن دي تمشي في جوه جوه, جوه المهمينجلاند ام لو انت جيت تضغط من هنا, لك من هنا تطلع لك السكريشن من هنا اهو تطلع ناشفه بيقول لك تطلع تبقى عامله شبه معجون الاسنان like toothpaste باقي عن الكتاب بينه الان بشي بينه اه باينا بي فين معقول السنان؟ حلا جديد ايه با اقتنطق فين معقول السناني يعني هم باقي هم اهي انا معقول السنان هوا يا جماعة اذا معقول ده عن بتحصل ايه حصلها ايه هو درايب سلعا شوية gentle pressure بدأت secretion تطلع ولكن بتطلع like A تطلع اولا يا جماعة ستجدها ايه thick thick like a, like a. like طب الinflammation لما بيبقى كتير عندنا خلايا هنا الinflammation ده لما عندنا خلايا هنا اسمها ايه جبل السلسل جبل السلسل دي تطلع ايه يا جماعة برضو <تصفيق> white roomy <me> disuture اهو شايفينو؟ <تصفيق> زي يبقى بالوقت عليه دلوقتي فومي كومجيتشاش اول ما تلاقي في اي حته بتتشارج لونه ابيض وشبه الرغاوي فومي بتتشارج تعرف انه طالع منين من الانفليند ايه من الانفليند جوبل سيل يبقى لو حصل العيان هنلاقي الايه هنلاقي اورس اوف هوميون جلاند عليها ايه جلوبولز اوم اويل ولو درفنا شوية هيطلع سكريشن لايك لايك توز وان والانفليند جوبل هتعمل لي ايه الانفليند جوبل هوني <تصفيق> طب ممكن السكريشن بنشن جامد ممكن تنشف جامد ان في هذا المكان ايه بتضغط في والله كمان شوية. ان لما الضغط على المامينجلاند هو إيه اللي جوه اللي جوه اللي جوه؟ إيه اسمه ريكارانت كاليزيا أو هيتكون كيس دهني اسمه كاليزيون طب يعني ما حد فكر لما السكريشن تبقى كتير قوي أخبار كتير فيلمي كيس فيلمي بيتكون من ايه؟ من أول طبق اسمها ميوسين لير تالي طبق اسمها وقوو تالي لير ثالث طبق اسمها قويلي لير مفروض الطبقات دي بنتهم دلوقتي مين مزادت جدا جدا جدا جدا قويليلي لير مزادت جدا احنا قولنا الجنان دا بيطلع سكريشن كتير. دلوقتي كتير فيلم ده كويس ولا باظ باظ حصل ديستربنس بتوين الايكو فليير اند اويل ليير الاويل ليير كتير فيلم ده باظ وبالتالي العيان ده يجيله ايه كتير فيلم انستابيلي لو العيان كتير فيلم بتاعه باظ يجيله ايه طبعا يبقى لكم اللي هتعرف لها هذا العيان لو الضغط اتقفلت يحصل ايه جوه كيس ضمني اسمه كاليديا لما كتير فيلم يبوظ يحصل ده أو اي او زيورس اي من عليه و نتب عليه و ان هو زي الايه زي الإيه؟ كده احنا خلصنا الايه كده خلصنا مين هل تنسى ملكو عايزة؟ لو تمقتل كده صفحة كمية صفحة كمية انا ثمانية سؤال، جوه ايه؟ ما في عندك مايل بتوز في طب البيوبل دي دي هل البيوبل دي قد البيوبل دي هنا في ايه؟ مايوتس سيتويدز ومايوتك طيب هل لون الايرس هنا شبه لون هنا؟ هنا فاتح ديرو عنده عنده هذه العين؟ هورنر سندروم خلاص انا كنتش يعني دي واسعة ما ممكن العيان يكون هو طبعته كده على ذي في ناس التو بيوبل مش بيقوا الطبعة اشعرضك ان البيوبل دي ما يوردس عشان فيها هوردنر ما ممكن البيوبل دي تكون نورمال او ممكن يكون فيها ايه؟ هوردنر ازاي نعمل دياجنوزي في الموضوع ده؟ نحط العيان هنا هو أسترس آآ كوكين 4% حقلكم الكلام النظري وبعدين نشرحه لويع غطيت Atoisin Orskeleton 4 son прекрас ولووجل ديÉ وبعدين ди Kendal ad just لووع غطيت 4 son dwhm ولووجل دي يبقى إيه 4% اللي دي إز إز إيه؟ نور. حطينا حطينا كوكين كوكين مفيش أي رزا يبقى العيان اللي عندك تبثيل هذا الكلام إيه ازاي قطره الكوكين بتوسع البيوبل إنه الكوكين 4 بتوسع الكوكين دي يا جماعة. تيجي عن النير اندينج اللي هنا اندينج نور أدرينالين مفروض ده بعد شوية بيرجع النير الكوكين بمنع الكلام ده على النور موجود فالآخر بدو إيه يزيد يبغى أثر الكوكين <تصفيق> نور ادرينالين خلاص اذا اكيد لازم يكون فيه ايه عشان أنا امنع لي الضيق بتاعه نور ادريناين يبقى انا هنا نورمال يا جماعة والنور ادريناين موجود هنا فعال وحطيت قطره كوكين نقصت ايه اكشن اوف ذا نور ادريناين يزيد ولا ايه يزيد النور ادريناين هيعمل ايه بالبيوبر الضيقه هتمسك يبقى لو البيوبر اللي وجهه تبقى انا نورمال طب لو كان بيوبر نورمال بقى يعني اساسا النرف مقطوع يعني اساسا مفيش هنا ايه اساسا نور ادرانيلي حط كوكين مهما تحط هل في الفكتر. يبقى لو كان النيرض مقطوع يعني كان في هورنر بيوبل والنورت بايليت انتوا يبقى خلاصة هنحط كوكين لو وسعت يبقى نور ما وسعتش تبقى هورنر هتقالك سؤال واحد ونفوت الموضوع ده الكوكين ايه الاكشن بتاعه بينهيبت الريق او تيك نور ادرانيلي أس... على شرط انه النور ادرانيلي يبقى اساسا ايه دي. موجود ماشي يا اللي بعدها في حتة بعدها كده في تامين مش عارف ايه صح؟ اشتبوها في حتة اه 15 مش معقول كده يا جماعة؟ مفيش حتة يعني ان بي... دكتور من الكورنيا من ثمان. ماشي اوكي؟ <تصفيق> <حتى 13> ايه؟ <المترجم> الستر ما انت في دلوقتي العيان عنده هنا اسم ايه المرض ده انثراتيت بليفرايز ايه اسمه اسمه ايه اسمه ايه؟ من الستات ممكن يعمل خراج من اهو جنب الشعرايه ناخدو حالا اهو الخراج اللي جنب ده اسمه <تصفيق> من ضمن Dzisiaj the complication of Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie the problemu. Nie ma بالنسبة الجلد يمكن ان يكون هناك جلد من الممكن ان يكون هناك جلد من الممكن ان يكون هناك جلد من الممكن ان يكون جلد من ان يكون جلد من جلد جلد جلد جلد جلد طب لا بيرو لو جو روز زي الجلاله ما ناخد الثاير هقول لكم انت شعرا ليه ده انت خلاص طيب الميون جلاند ممكن يحصل فيها كرونيك انفلشن وتكون لي يبقى اسمه ايه اللي هو صال لكن اللي تحت ده اسمه كالسيوم اسالكم سؤال بص على الرسمة دي قول لي ما ولا كرونيك كرونيك <تصفيق> يعني كرونيك ها في مين المره دي؟ في دي بقى المومي انجلال دي بقى, بقى فيها كرونيك inflammation نسميه ايه بالعربي ده هو الكيد الدهني طب لو calizium ده اتكون جوا بس كده بص. يعني ده كاليزيوم طب ده بس ايه infected نسميه infected كاليزيوم يبقى بص على ما لي ما هو definition of infected calizium ما ايه بقى خروني ده Acute Subject Inflammation of Morumian Gland إيبه في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عليكم. ده اسمه ايه؟ صار Acute Subject Inflammation of Morumian ده اسمه Calusium Inflammation ده اسمه Acute Inflammation ماشي يا خلاص؟ خد بقى أي, اي خراج بنسميه هوردلن. اي خراج بنسميه هوردلن. هورديال او الفراد ده ناحيه بره انترنل هوردولم يعني ايه يعني وقف كده احنا جميع جميع السشنز اسم تاني يعني ايه تايب لكن الطالب اللي بيسمع اهو استاذ اسم تاني ايه يعني ايه كورونا ايه لا ده مش اسم خالص قلنا يعني ايه بس ده هو اسمه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 Red Swilling أهم حاجة من الـ ده يا جماعة أهم كلمة دي قاد زلاش روك كان بالشعارات طيب البين يبقى عامل زي لو قدر الله عندي خراج في دراج مثلا لو قدر اياه هتلاقي في الأول دراع كله دي وجعني طيب لما الخراج يكون مص بقى سيدي خراج جاني كده معروف البين بتاع أي خراج في الأول بيبقى ضل ايه بين او جنرلايز بين ولما البص يتكون يبقى ايه يبقى سروبينجبين ده اي خراج مش الخراج بتاع اهوبة هقول للمنظر ده انا عايز اقول خراج بتاعنا فين الدم اللي جنب الشعرايا فين اهوبة ده اسمه ايه بقى؟, بقى عايز اقربة الحاجة انا بقى خراج ايه؟ ايه بقى خراج عاجي لكن عشان اتنميه style لنا انا جنب مين؟ جنب الشعرايا عشان جنب الشعرايا نبقى لي جلاجي يعني في الزازج اللي انت براقه عليك ده اللي style استنى هو ده طب لو فحصنا العمل هنلاقي يلا هنلاقي ان الرز في كل اللي صح وهنلاقي فعلا البين فول اس وينج الجهاز ده ماكين طب لو انا استنيت على الخراب لحد ما يستوي اي خراب لما بيستوي يا جماعه بيحصل له لو عندي خراب في دراع بعد شويه كده اللون بتاعه اصفر صح اسمها بوينت الخراب بينقي اضعف حته ويعمل فيها بوينت خراب ده عشان يعمل بوينت هيبوينت فين كده اهو هيبوينت جنب ايه يعني بالشعر هتلاقي اللون الأصفر أو النقطة لونها أصفر أو نقطة الpointing فين ريالية التوزلات إفراد لقيت خراس وعمل الراس الصفر منه يبقى لا مش إيه مش الصعيب يبقى ما هي النقطة الdiagnostic ده أحلف إن ده style بيعمل pointing فين point add the lashwood يبقى لو لقيت خراس عامل pointing أو الراس لونها أصفر بتاعته add the latitude. يبقى ده, ده النقطة اللي ده إيه style إيه وش يصل الى style ما لأن الكفر ده بتاعته كوم جدا جدا من الناس اللي ج لهم ستال يجيلهم ريكارد ليه غلابا بتبقى مناعتهم قليله يبقى الريكارنس يجي مع التايديه يجي مع الناس اللي عندهم uncorrected error of اوف ريتراكشن فاهميني اي واحد يا جماعه مش لابس النضاره دي يعمل كده قلنا الحركة دي بتعمل ايه مناعة مناعه الجسم تقللها صح يبقى اللي معاه عنده فكر او اللي مش لابس النضاره مناعة الجسم ايه قليله ومجيه ايه ريكارد انا بسالك سؤال الخراج اللي هنا ممكن يعمل إيه اللي هيل فوليك؟ لست رأي؟ ومالشعراجي تقع، موصلعش تاني لو الخراج الده باورت الهيل فوليك الشعراج هتقع ومش هتطلع تاني فاكرين ده اسمه سموه يا جماعة؟ ماداروزز ماداروزز ما ما بيرمنانت لوتو فلاشت يا صورة الحكاية دي او ولا لأ؟ يعني انتخاف من الملاط يعني انتقالك سويا واحد عوش عندي خراجة الخراج ده نقى الشعراج دي وإ الشعرية دي مشكلة؟, في مشكلة. بقى؟ لما خراج هنا يوقع عشعر عن هنا المشكلة دي موضوع موضوع المضرورة بزاقات منه لو الحكاية في الدينجرس ايه دي خد بالك او يعصره لو العيان ده جماعة بدأ عشان يفضيه ممكن يحصل ايه؟ ممكن الانفكشن ده يوصل لحد المخ مش تعفيه الدنجرز ارياز دي الاستاذ ده خدوه من الاناتومي اي خراج في المنطقه اللي قدامك ده يا جماعه انا شاكك منه قوي لأن دورت مباشرة على الكهرمان بتاعنا ممكن اللي يحصل السبريد اوف انفكشن يوصل للكهرمان بتاعه يحصل كهرمان بتاعه الجموزه ممكن يعني يكون حظه حلو شوية الراجل اللي هنا يا يوصل لحد جوه لحد منطقه ايه خلاص. في الاوربي هناخد قدام ان الانفكشن في يبقى الخراق ده ممكن يعمل سبريد اوف انفيكشن لحد مين والاورس حد الاورب طب لو دخل لحد المخ هيعمل ايه تسببنا ساينس سلبوس ليه لان ده خراق في الدنجرس اريا اوف ديزيس اذا في علاج وقائي نسكويز وقائي ايه ممنوع الاسكويز اروح تخليه يموت الخراق ماشي بليز dont squeeze this stuff طيب انا عندي خراجين واحد هنا واحد هنا عايزين نعمل مقارنه ما بينهم واحد اسمه ايه واحد اسمه واحد لا يمكنك ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى 1. تكون مستوى في تكون مستوى ان تكون مستوى في تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ان تكون مستوى ده بيبقى بالنسبة للفايل ده related للاشهود ده not related للاشهود طب بالنسبة للبوينتينج، البوينتينج هنا فين راس الصفرة يا جماعة على الليد مارجن الشعرائي اذا ما تقولت طب البوينتنج هنا خرقت عشان يبوينتنج ممكن يبوينتنج كده السرودة ايه؟ مين موجودين هوا دي؟ كونشاكتاين <تصفيق> <تصفيق> صح او ممكن يا جماعة اده الجيلان دا ممكن تلاقي البص مش كده كده كده بالضبط وبدأ عايز الامساك بالموضوع يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ممكن يكون يكون على زي يكون يكون على يكون <تصفيق> على يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون بين ده؟ يكون يكون يكون يكون يكون ده يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون الـ Point in green and due to the gray line الـ Point in يا جماعة Behind أسهل طبعا ده خراج وده خراج البين يبقى فين أكثر أي خراج بيوجع جدا البيني بقى فين هنا البيني هنا هو بيبقى مور ليه؟ البط يقوم موجود جوه مياه مش حادث لما أي باص يكون محبوش يكون أندر تريشرب يعمل سبيل يبقى ليه البري هنا بيبقى كبير من الباص بيبقى اندر ايه اندر بريشر او اندر تنسل ده محبوس ده ترسم رقم 5 دي مهمه وصلنا نقطة نقطه الخرط في الذراع يسوي ايه في الذراع ثلاثه بس كرادي اتخبط نقطه دي بجد حاجه مش عارف ايه لما يستوي يعني لما الخرادي يستوي لما يكون ايه بوينتش اول ما التيار الصفر كده ايه فيتا خراج في الجراحة لازم تقعد ادي انتي بيوتكس اي خراج عمره ما لازم يتفتح ازاي هنفتح خراج ده وازاي هنفتح خراج ده اللي فتح ازاي خراج الاسه ده لاقو افتحه من السكين ولا ممكن انا سايد بتايد من ورا من هنا قدامنا يا جماعه بس كده بعمل انسجن لونج ذا ليب مارج ما يا إنسيجن ألونج زاليد مارج يعني من أي صايد للسكين سايد إيه لو كالأوبنينج اللي عملتها جرسي ولا أو هروزونتر؟ هروزونتر ليه؟ لو أنت فتحت كده هيا أنا فيبروز طيب ويه مش كده أخرا جواب طوال تجميلي يقولك إيه؟ عايز بفتح أي فتحة في الوش لازم تمشي مع الاسكين كريس عشان ما تعملش إيه؟ فيبروز يقولك إن الاسكين كريس بتاع المنطقة دي كويس يبقى كله ايه هوريزونتال لو أنت عندك خدراج هنا لازم تبت عليه كده هوريزونتال لو أنت فتحت فيرتيكال هي انديوس باي فيبروس طب إيه المشكلة لو حصل هنا فيبروس هنا كده الموضوع مش موضوع كوزمتيك هيحصل إيه في البوستيرور بوردر يا جماعة وحصل حصل فيبروس الريجولاريتي حد فاكر لو فيه في انريجولاريتي في البوستيرور بوردر ده يعمل إيه؟ الدموع حصلها إيه؟ تحوش هنا وما تروحش عندك للبلتسم تحوش وبعدين تقع تحوش وبعدين تقع اسمه المرض ده ال لقد اردت هنفتح اكون مسؤوليه من الزمن الذي يمكن ان يكون رقم فيه فيه فيه رقم فيه فيه فيه ولا هوريزونتال هوريزونتال فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه ايه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه لا يملكين طيبه كان يحتاج منهم بكنزاكتين وطيبه لا يملكون طيبه كنت تابوت انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا هروح قلت لك عرفت إنه مقلوب. يبقى انا دلوقتي لو انا فتحته دلوقتي هفتحه من امن سايت دلوقتي ما كنتش هفتح سايبر ولا بيرتكا. احنا قلنا فتحنا هنا هوريزونتال يبقى نعكس خليه فيرتي ليه فين هنا فيرتي تعال شوف لو انا فتحته هوروزونتر. ايه فين هنا من هنا ايه ايدول بومين شكلهم ايه, جلان. إيه؟ لو انت كده يبقى ان كل الايه لكن لو انت ليزك اللي ما بين ممرين الجلاني يبقى اقول على حاجة ده هنفتحهم السكين تايب ده ما كناش هنساعده ده نفتحه هوريزونتال الثاني يفتح فيرتيكال يبقى ليه فتحنا فيرتيكال هنا يا جماعه الاوردر نوت لو انا فتحت هوريزونتال هقطع مين مونينج يبقى هفتح الفيرتيكال ان اوردر نوت كب ذا دكتس اوف دي مهمة في الجلاند كده يبقى, يبقى انا فتح هوريزونتال ده فتح ايه فيرتيكال انتجن ده على الليد مارجن أو ده من أي سايد صايف بكل سايدة سايدة خلاص كده أنا قلت يا جماعه علاج الالسايد الكل... ال... ال... ال... ال... النصف زي قاله الراحة الدنيا على ما يستوي قاد قد إيش أنت بولتك وكما دات ولما يستوي لما العلاج الأساسي بفتحه زي أنا لسه بره الليد مارجن صح يا جماعة لسه الكلام ده طب ما فيش طريقة منذ الفاتح في طريقة مثلا من حبائك اللي بيتعمل اللي أنا قلته في طريقة منذ الفاتح إزاي؟ دلوقتي البص ده عشان يطلع في قدامه مين اللي مدقيقان وهيطلع؟ شعرائب طب ما أنا ممكن أشير شعريات فورساتين حتى كنت أشير شعريات فورساتين تسمعك؟ فاعلation واجبت أطلق هنا كده بسيط جنت البرشن الثالي البص بلق يفضي يسمع... اسم... طريقة اسمها ابويلشن دقت جنت البرشن لماذا انا منحباش لو ضغطنا شوية كأننا بنعمل ايه السكوين. يبقى الحل من على فكرة ما على لو حاجة انا مش بعمل اللي انا ده خلص عليه باجي هنا ساعدت بافتحها هوروزنطة الانسجة في مورجنز لا لا تعرفين بعمل يعني؟ تجيب هي يروح, إيه؟ يروح ماشي يا ما؟ جمال؟ يبقى هو روزون تقللوا دي بس عشان نغلف عليكم لكن انا بجيب المشط مع المكلمة روح محطي خلاص خلاص ماشي يا ما معا ده في الشغل يعني لكن الكلام النظري ده موجود عملك يا بتحب موضوع الشواليش إنو الجنت اللي بقيتشها ده وليش بنحبه رب الحم نكامل وليه؟ هاكي هاكي صحيح يا مانا تايف يا